وَتَنزِيلُهُ مَجَادٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 أبو الأعراف رجالا يعرفونه بسمه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إن أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما علي الكافرين الذين